لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب يعني التوراة والإنجيل وبيّن كثيرا منه في مواضع أخر فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن وبيّنه القرآن في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزان المحصن بالرجم وهم معرضون عن ذلك منكرون له ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كما بينه تعالى بقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإنهم أنكروا هذا وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرما على إسرائيل فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل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 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم قوله تعالى واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحق الآية قال جمهور العلماء إنهم ابن آدم لصلبه وهما هابيل وقابيل وقال الحسن البصري رحمه الله هما رجلان من بني إسرائيل ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة ويدل على عدم الصحة قول الحسن وذلك في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءه أخيه ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى كما هو واضح ونبه عليه غير واحد من العلماء والله تعالى أعلم قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض الآية صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى. فبين أن قتل النفس بالنفس جائز في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية وفي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان الآية واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بيّنته السنة وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعا وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة إجماعا وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعا وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين وهو رواية عن أحمد ولا قول ابن عباس ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية وأن المرأة تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل اولى وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما وروي عن جماعة منهم علي والحسن عثمان البتي وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم اولياؤها قدر ما تزيد به ديته على ديتها فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها وروي عن علي والحسن أنها ان قتلت رجلا قتلت به وأخذ أولياؤه أيضا في زيادة ديته على ديتها أو اخذوا دية المقتول واستحيوها قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه والحسن البصري وقد أنكر ذلك عنهم أيضا روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح لأن الشعبية لم يلقى عليها وقد روى الحكم عن علي وعبد الله أنهما قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وهذا يعارض رواية الشعبية عن علي وقال ابن حجن في فتح الباري في باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن ولا يثبت عن علي ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلتهم رأى يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية وهذا قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه وأنه إما القصاص فقط وإما الدية فقط لأنه تعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلة ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية فرتب الاتباع بالدية على العفو دون القصاص وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين الحديث وهو صريح في عدم الجمع بينهما كما هو واضح عند عامة العلماء وحكي عن أحمد في رواية عنه وعثمان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب الدية قاله ابن كثير وروي عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بها وإن كانت غير زوجته قتل بها والتحقيق قتله بها مطلقا كما سترى ادلته فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل اعور أو اشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول وسنعرضوا في الحلقة القادمة لبقية الأدلة والكلام حول قتل الرجل بالمرأة فإلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته